وإذ <تصفيق> أن عليه الحلاوه وإذا <تصفيق> هذا هو الكريم هذا هو القران لفاظه <تصفيق> <تصفيق> لو كويس تمام القديم واحطه ايه مرتضى عايز بس حط كاميرا كاميرا اه اه ها هكذا عيشنا في طوبان الكريم هذا الذي يورد ويزعنا ان لم نبدا في النصح ولا تترك هنا ولا تهني بنا هذا نظام الدفع هذا فيه الدول الاوروبيه اعطونا وتكيره زعما هدايه وتكيره وربنا وجدت لها في نافعه الخدمه اسمع دي قاعده دي دوره دوليه تمام يا <تصفيق> علي نور عندنا خلي الشيخ ما فهمتش انا جبت انا جبتها واحد واحد ماشي انت تقول <تطلع> انا ده ده ده شغلهم ده صور بعد الحبيبك عايز يا رب يا <تصفيق> جيطان صاح إيش تعريف؟ الله وأصاها <تعتك> <الله> <تعليك> لا مش إصاها صار يا عادل الطيبات وتضيناهم على كثير ممن ضعقنا الله افتع عليك الله افتع عليك يا سيد سيدة شقاء الله افتع عليك الله الله الله, الله. الله. ورب قال لنا على كثير من من يا رب ماذا تقول لهاتك مما من في مالموت يكتبوا في بلي والقرى ورضاهم من الطيبات وفضلهم. That's Yeah, yeah. yeah. تعاليك قوي قوي ومن ياك الله الله سلم يا رب سلم, يا رب سلم يا منجى يا رب سلام مش... عليك محمد عادل واقعه عالیه ما مش اختار حقيبك ولا زلوك تنسي الى خطة الايب يعيني تبتاني ویدیو کنید اوري بقى الله واحد شايف ما يَوْمَ تَنشَقُّ السَّمَاءُ ﴿1﴾ وَتُنْشَقُ السلام كماني ويعمل شبطاه ليك فعليك الله الله الله الله انجل <تصفيق> والجسيد ما يطير له فوا الله عليك سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم انت كده يا منادي يا رب يا are you going Fuck well,